Kul ya ayyuhal kafirun La a'abud ma ta'abudun Wa la an tum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر